الموقع شكرا داش داش داش لكم ع ة أنصار ا ل س ن ة المشاهده د سودان ي في ة أنصار ا ل لكم س ن نت ة ضد يقدم ذ ه ا ا ل م ة الحمد ل ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا بالله شرور سيئات、عمالنا.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 أ د و ا ما افترض ربكم عليكم وتزودوا بالمستحبات والنوافل وذروا ما حرم عليكم تسعدوا في هذه الدنيا وتفوزوا بجنته و إ ض ا ه يوم ل ق ا ء معاشر المسلمين إ ن شرع الله جل وعلا كله خير و ح ك م ة ل أ ن الله جل وعلا أ ر س ل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فما أ ب ا ن انه أ ر س ل رسوله ر ح م ة للعالمين فقال عز من قائل وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فشرع الله خير للناس في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة في العاجل و ا ل آ ج ل ان دين الله في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أ ن ز ل الله كتابه على علم فقال ولقد اجئناهم بكتاب فصلناه على علم وهذا يقتضي صدق أ خ ب ا ر ه وعدل أ ح ك ا م ه و أ ن ه خير للعباد في هذه الدنيا و ا ل آ خ ر ة و إ ن الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال عنه ربه جل وعلا لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و س رحيم وانه لا احد اغير من الله ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله ومن اجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومصداق ذلك في كتاب ربنا جل وعلا قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبين الله جل وعلا ع ا ق ب ة ارتكاب ا ل ذ ر و ب ومغبتها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 إ ل ا من تاب و امن و عمل عملا صالحا ا ل آ ي ة إ ن الزنا معاشر المسلمين من أ ق ب ح الذنوب و أ س و ا ئ ه ا إ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أ و ت ي جوامع الكلم يقول في هذا الصدد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم يرتفع عنه ايمانه الواجب يصير ايمانه كالظله عليه فان تاب رجع اليه فالزاني مسرف على نفسه معرض نفسه للخطر وللعقوبات ا ل ا ل ه ي ة من جزائه في هذه الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة ان ا ل ز ن ا ة تستعر نار وتصل ا ل أ س ن ة اللهب إ ل ى فروجهم ليذوق العذاب جراء ما وجدوا من ل ذ ة م ح ر م ة وجراء ما أ ش ب ع و ا من ر غ ب ة ف ا س د ة إ ن الزناد يجلبون عارا على أ ن ف س ه م و إ ن ه م يؤذنون بعقوبات في هذه الدنيا من ذلكم انهم يعرضون ا ل أ ن س ا ب إ ل ى الضياع كما أ ن ه م قد ه ت ك و ا ا ل أ ع ر ا ض و إ ن ه م تسود وجوههم بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومن ف ا ح ش ة جلبوا عليهم غضب ربهم مع ما يتوقع من أ م ر ا ض و أ و ج ا ع مع ما قد ينتج من ذ ر ي ة ط ا ئ ع ة تعيش حقدا وبلا ت ر ب ي ة مع ما قد ينتج مع ذلك من ا ب ت ت ا ل واحترام ومن ضياع أ ع ر ا ض وضياع أ م و ا ل أ م ا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سوء ع ا ق ب ة انتشار الزنا خمس يا معاشر المهاجرين إ ذ ا ابتليتم بهن و أ ع و ذ بالله أ ن تدركوهن ما ظهرت ا ل ف ا ح ش ة في قوم حتى يعلنوا بها إ ل ا ابتلوا ب ا ل أ و ج ا ع والطواعين التي لم تكن في أ س ل ا ف ه م الذين مضوا هذا بعض ما يحصل من ا ل ع ق و ب ة إ خ و ا ن ن ا إ ن ج ر ي م ة الزنا ق ب ي ح ة يستقبحها ذو الطبع السليم ذو المروءه والدين الذي يحب أ ن ي أ ت ي ه الناس أ و يحب أ ن ي أ ت ي الناس كما يحب أ ن يؤتى لا أ ح د يحب لنفسه قبيحا ً و ل ا أحد يحب أ ن ترتكب هذه ا ل ف ا ح ش ة مع أ م ه أو ا ب ن ت ه أ و أخته أ و ع م ت ه أو خ او ل ت ه ل ه ذ ا ل م ا ج ا ء رجل ي س ت أ ذ ن ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ابي او ابي او ابي او ابي او ا ل ب ل او ابي او ابي او ابي ا ه لأمك ق ا ل لا أ ت ر ض ا ه ل أ خ ت ك أ ت ر ض ا ه لابنتك فاستقبح ذلك الرجل ذهب عنه الذي يجد دفعته الشهوه ولكن قابله معارض قوي أ ل ا وهو كما له أ ه ل فللناس أ ه ل كما يعبا أ ن يصيبه سوء أ و أ ن يسلم في عرضه أ و أ ن يقدح فيه فللناس أ ع ر ا ض والله لا ي ح ب أ ن تمس أ ع ر ا ض ه م إ ل ا من كان ديوثا يرضى ا ل ف ا ح ش ة في أ ه ل ه وهذا متعود متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه ديوث لما وجد ذلك الشاب تلك ا ل أ س ئ ل ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل ت ر ب و ي ة كف عن الزنا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بما يذهب عنه حر هذه ا ل ش ه و ة ا ل م ح ر م ة مما قد يستحكم على العقول و ي ع م البصائر والقلوب معاشر المسلمين هذا ذنب من أ ق ب ح الذنوب ولذلك جاءت ع ق و ب ة ش د ي د ة وحد في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك إ ج م ا ع العلماء وهو أ ن من كان زانيا ذكرا جلد م ئ ة جلده ف إ ن كان مع ذلك رجلا على الراجح غرب عامه و إ ن كان محصنا أ ي ك ا ن م ت ز و ج ا ل م ن ر ج ل أو ا م ر أ ة ف ح د ه ل ج المسجد ا م س ج د ا ل م س د ا ل م س ا ل م ج ا ل م ج ا ل م س المسجد ا س المسجد ل م ج ا ل م س ل م ج ا ل م س ا ل ج ا ل م ا ل م ج ا ل م س ج ا ل ز ا ن ي س ج ا ل م د ا ل م س ا ل ج ل م د ا ل د ا ل م س ج ل م المسجد م س ج ل م د ا ل م س ج المسجد ل م س ج ل م المسجد ا م س ج د ا ل م المسجد المسجد ا ل ا ل م ج ل م س ج ا ل ا ل م ل م ج ل م س ل ا ل م س ا ت ر أ ف قلوبنا عند إ ق ا م ة ا ل ح د ثم ح ي ج ع ل ى فعل ذلك بذكر ا ل إ ي م ا ن به وباليوم ا ل آ خ ر ثم أ م ر ب أ ن يشهد هذا الجلد ط ا ئ ف ة من المؤمنين إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين يقول ابن القيم وغيره لما كان ذلك الزاني مشبعا ل ر غ ب ة م ح ر م ة مرتكبا ل ل ذ ة م ح ر م ة فجمع بين فعل حسي وأمرا وامر معنوي ما وجد من ا ل ل ذ ة و م ر ت ك ب من إ ي ل ا ج في فرج محرم ناسب أ ن يعاقب ع ق و ب ة ح س ي ة و ع ق و ب ة م ع ن و ي ة أ م ا ا ل ح س ي ة فبجلده ي و أ م ا ا ل م ع ن و ي ة فبقوله وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين فذلك من الحكم إ خ و ا ن ن ا ومن الحكم أ ن هذه الحدود جوادر ل أ ص ح ا ب ه ا ففيها رحمه وقد ذكرنا أ و ل الخطبه ما يدلل على أ ن هذا الدين خير و ر ح م ة للناس هذا الذي وقع في هذه ا ل ج ر ي م ة حده ي ط ه ر أ م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجرائم وعقوباتها فقال فمن عوقب به فهو كفاره له ومن لم يعاقب به فهو إ ل ى الله إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له فالحدود على الراجح ك ف ا ر ة ل أ ص ح ا ب ه ا كما أ ن ه ا زواجر تزجر من يخاف على نفسه ا ل س م ع ة ا ل س ي ئ ة من يخاف أ ن يؤذى بالضرب إ ذ ا وجد من يضرب يخشى أ ن ينقل به فيكون ذلك أ ع ظ م زاجر وكذلك يزجر المقترف نفسه من أ ن يكرر ولهذا يجلد بلا ر ح م ة كما في هذه ا ل آ ي ة ولا ت أ خ ذ ك م بهما رافه في دين الله نعم لا بد من ا ق ا م ة الحق والدين لله رب العالمين هذا حكم الله إ خ و ا ن ن ا وعلى الناس أ ن يقبلوا حكم الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم الخيره من أ م ر ه م معاشر المسلمين وان الرجم ثبت ب آ ي ه منسوخه تلاوه لكنها باقيه حكماء ذكرها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عن المنبر والصحابه حوله فصار اجماعا يقول رضي الله عنه في جزء هذا الحديث لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده يقول ذلك ولا يعترض عليه أ ح د أ م ا رجم النبي صلى الله عليه وسلم إ م ر أ ة من غامد له وكانت م ح ص ن ة فرجمت ورجم رجلا كذلك في الزنا وهو محصن هذا شرع الله إ خ و ا ن ن ا والمقصود إ ق ا م ة هذه الحدود على ضع ما سبب ومن يعترض على ذلك أ ق و ل ربما اعترض نظريا لا عمليا وسيشهد على نفسه إ ل ا أ ن يكون تيوثا ب أ ن القتل في هذه الحالات متعين أ ع ن ي قتل من كان محصنا و أ ض ر ب لذلك مثلا من أ ت ي في أ ه ل ه وجاء رجل و ا ع ت د على أ ه ل ه فزنى ما الذي نتصور في ش أ ن هذا الرجل أ ي ق ف ضاحكا أ م أ ن ه سيرتكب قتلا أ ن ا وهو قتل هذا المعتدي أ ق و ل إ ن الذين ينكرون نظريا ربما أ ق ر بذلك عمليا ولو في بعض الصور ل أ ن ه ا ل ا ع ت د ي على أ ه ا ل ي ه م ما تركوا المعتدي بل هجموا عليه وقتلوه اللهم إ ل ا أ ن يكون ميوثا يرضى ا ل ف ح ش ة في أ ه ل ه ومن ها هنا فالشرع منظم ك ن ا ل ك قضاء ولا بد من ثبوت الحد ثبوتا لا ي ش ك فيه إ ن س ا ن إ م ا أ ن يقر الزاني على نفسه أ و أ ن يشهد أ ر ب ع ة فشدد و أ ك ث ر من العدد ص ي ا ن ة للمجتمعات وحتى لا ي غ ذ ف مسلم من غير حق و ا ن ن ا الحد في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل ذلك خير للناس حتى تحفظ ا ل أ ن س ا ب وحتى تحفظ ا ل أ ع ر ا ض وحتى تحفظ ا ل أ م و ا ل وحتى تحفظ ا ل أ ن ف س وحتى يحفظ هذا الدين وتحل علينا بركات رب العالمين أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده و ص ل ا ة وسلاما على من لا نبي من بعده وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد معاشر المسلمين فحتى يستقيم أ م ر الناس ولا يقع في الزنا شرع الزواج وجاء الثناء على من حفظ فرجه والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العادون جعله عاديا معتديا من ابتغى وراء ما أ ح ل الله جل وعلا يتزوج ا ل إ ن س ا ن ليحصن فرجه وليبتغي ذريه صالحه وليحفظ رصاح ومن اجل ذلك كذلك إ خ و ا ن ن ا حرم النظر وقد قال الله جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ومن اجل ذلك امرت المراه بان تخرج متستره لا سافره متبرجه ولا متعطره متطيبه لتميل قلب الرجال إ ل ي ه ا ولا تكسر من قولها ولا تمشي مشيه من يجذب قلب الرجال إ ل ي ه ا كيف إ ذ ا غنت وكيف إ ذ ا رقصت وكيف إ ذ ا ق ر ج ت م ت ب ر ج ة ف ا ت ن ة تمشط شعرها ك أ س ن ا م البخت ا ل م ا ئ ل ة فتميل قلب الرجال إ ل ي ه ا وتعذن بخراب في المجتمع وفساد فيه من أ ج ل ذلك كذلك إ خ و ا ن ن ا حرمت ا ل خ ل و ة ب ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة وحرم الاختلاط بهن انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره في ا ل ص ل ا ة ب أ ن خير صفوف النساء آ خ ر ه ا وشرها أ و ل ه ا وفي الرجال خير صفوفهم أ و ل ه ا وشرها آ خ ر ه ا و إ ذ ا خرجت ا ل م ر أ ة من المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ه ا ب أ ن لا تحقق الطريق أ ي لا تمشي في وسطه و إ ن م ا تمشي في طرفه ص ي ا ن ة لهذه ا ل م ر أ ة من عبث الناس ومن أ ن تسكن قلوب أ ه ل الايمان لكن من يريد الشهوات ا ل م ح ر م ة وقد يزعم أ ن ه ينادي بحقوق المراه ولكنه إ م ا أ ن ه من جنس أ ه ل النفاق يظهر عند ظهور الفتن أ و أ ن ه من هؤلاء الذين يريدون هذه الشهوات ا ل م ح ر م ة ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما لم يصرخ أ و ل ئ ك ولم يتباكوا اذا قيل إ ن حالات ا ل إ ج ه ا ض كذا وكذا أ و قيل إ ن الو الولادات الشرعية غير ا ل ش ر ع ي ة كذا وكذا أ و وجد أ ط ف ا ل زنا ب أ ع د ا د كثيره غثيره أ و إ ذ ا قيل كذا وكذا ويتباكوا عند إ ق ا م ة حد إ خ و ا ن ن ا لو وقع خ ط أ فعلى الناس أ ن يصححوا على مقدار ا ل خ ط أ أ م ا أ ن يجدها بعضهم ف ر ص ة ل ي ن ي ل من ا ل ش ر ي ع ة ورد أ ح ك ا م رب العالمين فذاك والله جرم أ ش د ان لو وقع خ ط أ في تنفيذ الحد المقصود إن وقع خطأ خطأ تقويم الأمر وتصحيحه للبلوغ أحسن الأمور للبلوغ تقويم وقع وتصحيحه إن أحسن خطأ أ م ا أ ن يكون وراء ذلك هجوم على هذه ا ل ش ر ي ع ة الغراء و إ ب ا ء ل أ ن يمنع الشر في المجتمع و أ ن يمنع الناس من ا ل ض ذ ي ل ه والفواحش فذاك امر جلل على قائله أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل ت و ب ة ا ل نصوحه و أ ن يرجع إ ل ى دينه و إ ل ى رشده و إ ل ى صوابه فالشرع كله خير في العاجل و ا ل آ ج ل إخواننا ي س ر الزواج على الشباب وحصن الفروج وغض ا ل أ ب ص ا ر فالعينان زناهما النظر واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أ و يكذبه ص و ن ا ل أ ع ر ا ض معاشر المسلمين و احفظوها من الضياع راقبوا البنات وعلموهن وربوهن على الخوف من الله جل وعلا سرا وجهرا ء أ ق و ل ذلك على أ س ا س أ ن ه قد وجد في كثير من الناس تبلد حسن فوصل إ ل ى ث ق ة م ف ر ط ة في الاولاد والبنات وهذا مما لا ينبغي لا ندعوه إ ل ى ا ل ق ن و ن ا ل ك ا ذ ب ة و ا ل س ي ئ ة في كل ح ا ل ة ولكن نقول حصنوا الناس ب ز ي ن ة هذه ا ل ش ر ي ع ة ودلوهم على الخير و أ ب ع د و ه م من الشر وعلى المسلم أ ن يغار على عرضه فتلك من علامات ا ل إ ي م ا ن ومن علامات الرجوله و إ ن ه ا من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة ا ل ف ا ض ل ة ا ل ك ر ي م ة أ م ا بعد ف إ ن خير الكلام كلام الله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 إ ن ك حميد مجيد وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعن التابعين وعمن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اللهم اغفر لكل مسلم و م س ل م ة ومؤمن و م ؤ م ن ة اللهم نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف المرضى ج م ع ي ن اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب هذه البلاد خ ا ص ة وسائر بلاد المسلمين الشرور والفتن اللهم إ ن ا نعوذ بك من الوباء ونعوذ بك من ا ل غ ل ا ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من, من الزنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء و غ ل ب ة الدين وقهر الرجال اللهم ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة و ا ل م ع ا ف ا ة ا ل د ا ئ م ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وقوموا إ ل ى صلاتكم يرحمكم الله لمزيد من المحاضرات و ا ل خ ط ب والدروس والمواد ا ل ن ا ف ع ة ا ل ص و ت ي ة و ا ل م ر ئ ي ة و ا ل م ك ت و ب ة تفضلوا ب ز ي ا ر ة موقعنا على ش ب ك ة الانترنت الموقع الرسمي لطلاب ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة المحمديه بالسودان انصار د ل س ن ه دوت نيت